يَقُولُ الذي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ فَمَا هُوَ عَسَاءَ أَنْ يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا قَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مصر تَرِيمِينَ وَهُوَ عَزِيزٌ إِنْ تَعْتَاهُ أَن تَخْذُلَهُ وَلَٰكِنَّ لِسَمْعِ يُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَعَلَّمَهُ وَتَجَلَّى لَكَ مَن لَّا يُفْسِفُ فَتِئِ الأَرضُ وَالْوَرَى مِمَّنْ تَفِي مِنَ الْآلِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا Tauran